Så, oh, du vill... قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ باني والمجر والشجر يسجدار والسماء اشتركوا Well... والذي اناد لا تُكَذِّبَانِ ثقله صدق but to care فَبِأَيِّ آمَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يا رجو من قبل لولما وجد، <طبيعين> Altyazı M.K. ليس أفاد طيب الطائج وردك مبين اي يا då